الرسول يطلق طارة لمتحمل القل والرسالة. طيب، والرسول هو الذي يتحمل القول والرسالة ويبلغها من بلد إلى بلد. في الملك مثلاً يبعث رسوله إلى بلد آخر ليبلغه ملك آخر أو رئيس آخر، أو الإنسان، جميع الناس نبعث رسولا إلى من من بيت إلى بيت من بلد إلى بلد هذا الرسول هو الذي يتحمل الرسالة. الشفوية بالغالب الناس وقد يطلق الرسول الرسول في الأصل هو مصدر مصدر لماذا لأنه يطلق على الواحد وأكثر من الواحد قال تعالى في سورة الشعراء إنا رسول رب العالمين يعني موسى قال فرعون إنا أنا وأخي رسول رب العالمين ماخذ رسول رب العالمين فالرسول لانه فرص المصدر هذا كلام لطلبه العلم لطلبه اللغه يطلق على الف الفرد وأكثر من واحد على اثنين او اكثر ويطلق على المصدر كما قال الشعر لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا ارسلتهم برسول ابي رسالتهم هذا كله لطلبه علم اللغة